Book 2 68 68 68 Velký malý Velký malý Velký a malý كبير وصغير. كبير وصغير. سلون يفلكي. الفيل كبير. الفيل كبير. مش الفأر صغير. الفأر صغير. تماوي أسويتلي. مظلم ومضيء. مظلم ومضيء. نص يتمضى. الليل مظلم. الليل مظلم. دن يسويت لي. النهار مشرق. النهار مشرق. ستري أمراضي. كبير السن وشاب. Naš elsen je Náš děda je velmi starý. Jdežná je velmi židdan Jdežná je velmi Před Jdežná je lety byl ještě mladý je hezký ošklivý jamíl wa qabīh jamīl wa Tlustý a hubený. Samīn wa naḥīf. kilová žena je tlustá. Imra'atun 100 kilo Imra'a 100 kilo 50kilový muž je hubený. Ržulun وزنه خمسون كيلو هو نحيف. رجل وزنه خمسون كيلو هو نحيف. درهي أLEVNI غال الثمن ورخيص. غال الثمن ورخيص. أوتو السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. نفني سولفنا. الجريدة الجريدة رخيصة. الجريدة رخيصة.